لآن ل ا ق ر م و س ل ل ه النابلسي م ل ا للعلوم م ا ي الاسلاميه نعبد وإياك اهدنا ر ط ا ل ت م المغضوب غير عليهم آمين آمين إذا ز س ز ع ت ا ل أ ن ا ب ل س ا ل وأخرجت ل ع ل و ق ا ل ا س ل ن م ي ه يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أ ع م ا ل ه م فمن يعمل إ ث ق ا ل ذ ر ة خيرين و م يره ع م ل إفقال ذ ة شررا ي ألهاكم التكافر زرتهم المطار حتى موسوعه النابلسي و و ت ع ل م علم ن للعلوم ت ت الاسلاميه أ ن يومئذ قل اعوذ برب فلقد من شر ما خلقت ومن شر واسق اذا رقب ومن شر مكافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب